السارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاءا والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاءا جزاءا بما كسبا مكلا من الله جزاء تَرَانَكَ مِنْ ظَلامِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ فَمَن تَابَ مِن بعد وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ألم تعلم أن الله لَهُ ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا يَا أَذْهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ خَالُوا مِنَ الَّذِينَ خَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ مِنَ الَّذِينَ قالوا مَن نَّبَأَ بِأَسْوَاءِ وَلَم تُكْمِلُ قُنُوبُهُ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُدَرِّبُ كَذِبَ ثُمَّ عُودُوا لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوا الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا وَضَعَهُ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا يقولونَ إ قُوتتُم هذا فَخوه وَإِلَّتُكَوه فَحذَوط يَقولُونَ الأُوتُم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 يرق قلوبهم اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذ في الدنيا خذ ولهم في الاخره عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم